درس السياسة حسد سياسة معادل الحال ولا اي رأيكم اه مواصل السياسة بمعنى يعني منقشة الوضع الحالي محتاجة لأسس والقواعد اللي هتبني عليه وانت هتقول له يمين هاي يقولك لأ شماء ازا كان كده ويقولك ملكوش دعب المشايخ المشايخ ما عرفوش حاجة طاففه ها فين فوق فين يا ابويد رجاءه نجد بقى كنت هاخد اجراءات قسر <تصفيق> انت ملهم <تصفيق> ساعه ما جت لكك العك موجود بقيت لوقت وانا ناسي وانت الثاني اللي قدامك ده خب فين فين موجود فين في البيت ومش قال هاجة نمشي سوى وعصلك المسجد ون... ونقول كلام الخير والإيمان في السكة ما قال ابن حرب حدثنا زهير بن محارب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زهير بن محارب قال امام مسلم ما على طول ما في الحديث نلتزم بقى بالطريقه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بما رواه وبعلمه الجامع امين قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع طبعا هنا حدثني كان الوحد هو يعني كان بيد الدرس او كان في مجموعة فروى لهم الحديث فيقول حدثنا وده من دقتهم يعني ما يقولش حدثنا وهو الوحد وبرضه ما يقول شيء حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عمارة بضم العين وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه صلى الله عليه وسلم فهابوه أن يسألوه وكان مهيبا صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فجلس عند ركبتيه يا حبيبي صلى الله عليه وسلم نفسنا كنا نلزأ في ركب النبي كده صلى الله عليه وسلم اللهم كما آملنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة تسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا صلى الله عليه وعلى أهل وصحبه وسلم فجاء رجب فجلس عند ركبتيه الشريفتين مش في الحديث فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت يعني هنا الحج لم يذكر الحج الراوي يعني قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله وتؤمن بالقدر كله ولقائه هنا يعني يتعتبر زيادة يعني لتؤمن بالبعث ايه هم هو فصل يعني اليوم الاخر وهل هذه رواية واحدة وروية بالمعنى أم روايات متعددة يعني هذا محتمل محتمل أن يكون روايات متعددة لحدث واحد ويحتمل أنه الحدث تكرر الحدث تكرر ممكن ممكن عقلا يعني إنما يتابع التحقيق السنة دي فيه فيه بقى ينظر كلام العلماء فيه يعني هنا تؤمن بالقدر كله وفي الرواية الأخرى بالقدر خيره وشره وفي رواية أخرى زيادة حلوه ومره قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا, إلا تكن تراه إلا تكن تراه فإنه يراك مش إن لم إن لا قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بإعلام من السائل. وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العرات الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها اعرب ملوك افعل ثاني إذا رأيت الحفاة ملوك الأرض مش اه نعم. مش نافع اه لا مش نافع لو نعت يبقى لسه محتاج المفعول الثاني او عايز تقول ان دول ما كانواوش موجودين اصلا وبعدين وجدوا على هذه الصوره ولكن الصوره دي متناقضه لان ملوك الارض ما يكونوش حفاوه و أن ترى الحفاة العرى صاروا ملوك الأرض فلم يع... لم يعودوا بها يعني حفاة عرى بها ملوك الأرض وحفاة عرى إزاي فلازم يبقى فولتين فذاك من أشرطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشرطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم قام الرجل فقال, يا رسول, الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أم تعلموا إذ لم تسألوا فيه إيه يعملين أصوات لي عندكم ها ليه حد يتكلم هنا في التلفونة دي بريد عليه السلام اراد ان تعلمه يعني انت تعلم اذ لم تسالوا حيث انكم لم تسالوا وممكن تعلمه برده يعني في روايه تعلمه او تتعلموا تعلموا يعني ت تعلموا ولكن تحذف احدى التاءين تخفيف ها. لعلكم تذكرون يعني تتذكروا اه تعلموا يعني ما قيل او انت تعلموا نفس الموده حد بيجي يسال حاجة. قالوا اعرب ان يسألوه. طيب ما تسالوا بقى المتخصصين ابوه ان يسالو لازم نقول امم فعلوا ايه من اجل ايه؟ فالله اعلم تفسيريه فكان انه قال فهابوا ان يسالووه لانهم هابوه انما يعني رجعوا فيها متخصصين ني بدل من ايه سؤالها. هابوه سؤاله فقالوا مش بدل منه ولا حال السؤال ما هوش بدل من الانسان على كل حالة يعني مش مسألتنا بقى يعني احنا شوفوا المشاكل بتوع النحو طيب بهذا يكون انتهينا من الباب الذي كنا نقرأ فيه والمرة القديمة ان شاء الله باب ديان الصلوات التي هي احد اركان الاسلام العنوان عندكم ولا مش عندكم في الشرح في الشرح ان هو مش موجود في الايه في الأصل. فكأنه لم يترجم له الامام فالشراح ترجمه يعني, يعني انقسمه يعني قسموا الكلام الى فصلين او بابين او نحوها ما معنى فصل يا بها ها ركزوا بين الحاجز ده لغة يعني ولا اصطلاحا لغة ما الحاجز الفصل مصدر الحجز ممكن إنما الحاجز لا يبقى الفصل هو القطع أو التفريق بين شيئين بحجاب ونحوه وهنا في الاصطلاح اي لفظ فاصل لما بعده عما قبله ماشي مع اشتراكهما في معنى المشترك ماشي فقد لا هو معنى مشترك يعني الباب يجمع مشتركات في معنى واحد فاصِلٌ لفظٌ فاصلٌ لما بعده عما قبله كذا قال أكبر شيوخي عارفينه طبعا شيوخي مين مش ها لا الشيخ محمد علي آدم صغير أصلا جهة الميز في در الحديث وطبعا سيدنا الشيخ محمد أمين البوايتي كان من زمان من سنين طويلة وهو وجه الشيخ محمد علي آدم فامتحنوه دخل يعني سنوي ولا مش عارفنا أعدادي مش فاكر دخل يعني في الدراسة العادية فصيقت في الحساب فقالوا ده صائد وانهم بقى في العلوم الشرعية قالوا ايه ده جيم نيم ده كاتب بقى كلام طبعا عن جواهر حد فقالوا هم عينينه شيخ على طول وصائد صائد في الحساب ما بيعرفش يعني متعلمش الحكاية دي انما لو في العلوم الشرعية حاجة مذهلة يعني فعينوه المدرس وبعدين بعد كده مسكوا الدراسات العليا يعني مش بيدرس لم عنده ابتدائي واعدادي وثانوي عندهم وعندهم العالي اللي هو مقام الجامعه وعندهم الدراسات العليا فمسك مع الشيخنا محمد امين البويطي الدراسات العليا اه محمد أمين الهراري البويت وطمعا هنا هو تمييزه في اللغة علوم اللغة لما الشيخ ادم تمييزه في الحديث هي عماليهم في كل حاجة يعني سواء دا ولا دا ليهم في كل حاجة انما التميز يعني العلو قوي في الحديث الشيخ محمد علي أدم درس حاجة كتير وكتب في الأصول ونظم وشرح والفقه والحاجات زي كده كتير والشيخ محمد أمين برضه الشيخ محمد أمين شرح شرح القسطة اللاني على البخاري وشرح سنة أبي وشرح المتن الزبد وشرح ايه تاني يا سيدي شرح تفسير ايه مش فاكر هو طبعا مقلف تفسير حاجة وثلاثين مجلب انه ما شرح قبل كده فطبعا علوم اللغة كلها شرحها وشرح شرح فقه واصول وحديث وتفسير كل حاجة ولكن تميزه في اللغة